لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرزق الله واليوم الآخر، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ 111. وقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 119. ومن الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَآئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُغَادِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ الله أعلم بإيمانهن 113. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 114. حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم 119. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقوا 119. وليسألوا ما أنفقوا 110. ذلكم حكم الله يحكم بينكم 111. والله عليم حكيم وإن لا تكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآت الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أعفوكوا واتقوا الله الذي آت بهم